وَإِن تَدْعُوكُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اُذِلَّ عَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُفُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْ ذَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَذْغَمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ الْعَلِيمِ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تذكر فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي مما لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها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 انَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَهُوَ يَسْجُدُونَ